ألف مبروك التخرج قم تباها وارسم احلامك وحقق امنياتك يا فخر حرب الكرام ويا ضناها المواقف العظيمة من سماتك <تصفيق> ألف مبروك التخرج قم تباها الف مبروك التخرج قم تباها وارسم احلامك وحقق امنياتك والعواد لا يهبونك حقا والع يا فخر حرب الكرام ويا ضناها المواقف العظيمة والسلمات والله الله ثم يا أغلاها والله الله ثم يا أغلاها برها وتشوف بالركب بنات والله الله فمك اللي من رضاها يا فخر حرب الكرام ويا يا فخر حرب الكرام ويا ضنها المواقب العظيمة والزوبة والله الله ثم كلها ضلاها والله الله ثم كلها ضلاها بالرها وتشوف بالركب بنات والله الله ثم كلم الرسول لا تعد وعد الضواتم من فقال عيات تساهم لا يهمك اللي ما ضجل.